نعم الفصل الثاني قال الدعوة في نظر الأسلام لا شك أنه الدعوة في نظري الإسلام في الشريعة لا مقام يعني من أعلى المقامات هي مقام الدعوة إلى الله تعالى كما قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فمن أحسن قولا ممن فعل هذا وقام بالدعوة إلى الله لا أحسن من ذلك كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله سبحانه وتعالى بالدعوة قال وداعي الله بإذنه سراج الأمير وأمره بالدعوة أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن وجادله بالتي هي أحسن أمر أيضا أفراد هذه الأمة أن يقوموا بالدعوة ولتقم منكم أمة السلام ولتقم منكم أمة يدعون إلى الخير هذه الدعوة يدعون إلى الخير ويأمون بالمعروف. وأخبر عليه الصلاة والسلام أخبر سبحانه وتعالى أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على العلم البصيرة وهذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هو عليه الصلاة والسلام وكذلك أتباعه يدعون إلى الله تعالى على بصيرة فهذه الدعوة لها مقام عظيم في الإسلام حتى إن الله سبحانه وتعالى دع وصف نفسه بأنه يدعو والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام فهذه الدعوة يعني لها مكانة عظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل الدعاة, أرسل الدعاة أرسل الدعاة إلى الله عز وجل منهم من يذكرنا بأول داعية خرج يدعو إلى الله مصعب صعب صعب صعب عمير الله عنه كذلك أرسل عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى أهل اليمن أرسل علي بن أبي طالب وعلمه أسلوب الدعوة والتدرج في الدعوة فقال له إنك تأتي قوما أهلك